Altyazı يقولون بهم فهم لا يفهمون وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولون تسمع لقولهم كأنهم 117. يحسبون كل صيحة عليهم هم العزو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 وَتُنْفِقُوا عَلَى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 الله قفي